ليه الجفا يا غالي تاركني أعنين زعل ولا تغلي ولا شيء ثاني ولا شيء ثاني <تصفيق> ليه الجفا يا غالي تاركني أعنين زعل ولا تغلي ولا شيء ثاني ولا شيء كم وقت تحت لحظر ما لقانا وسكوت ابتدانا فرقتنا الليالي فرقتنا الليالي تدري مكانك خالي صدق شغل بالي لا تخيب لي ظني تروح عني وتنساني تروح عني وتنساني ليه الجفا ولا تغلي ولا شيء ثاني ولا شيء ثاني طول الهجر خلاني أفكر اللي جفاني بعد ما غبت عني ما نسيتك ثواني ما نسيتك ثواني بعد أجمل بداية نفترق في النهايه هدم اللي بنينا هذيك كل الحكايه الجفا ليه الجفا الجفا يا غالي تاركني لي زعل ولا تغلي ولا شيء ثاني ولا